والأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الذي قلق السماوات والأرض في شتة أيام ثم استوى على العرض يَعْلَمُ مَا يَلجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنَزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في النهار وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا منه فَجَاءَ لَهُمْ مُسْتَقْبَلٌ خَيِّرٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا فَسَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا كَبِيرًا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 يَأْتِيهِ يُخْرِجُكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُم لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ فَمَا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُشْرِكُونَ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُهَدَاءُ اللَّهِ وَهُمْ شُهَدَاءُ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ذَلِكَ يَوْمٌ عَظِيمٌ لا يستوي منكم من أنفق من قبل انفكح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعض وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون قدير من ذا الذي يقلب الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم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 ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ صَبُورٌ ذَيْنَامُ دِصُورٌ لَهُ دَابٌ بَاقِرُهُ مِنْ رَحْمَةٍ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَقُمْ لَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ فَسَاءَ فَاسْوَنُهُ تَرَدَّصْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي فَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّقُكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُّ كَأَنَّ الْيَوْمَ لَا يُقْضَى مِنْ فَإِنَّهُ وَلَا مِنَ اللَّهِ لَكَ خَطَرٌ مَأْوَاهُمْ مَا هِيَ مَوْلَاكُمْ بِالشَّرِّ الْمَصِيرِ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَن تَخْشَعَ الْقُلُوبُ لِكِتَابِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَقُولُ كَذَلِكَ نُوتُ الْكِتَابِ وَلَا يَكُونُ كَٱلَّذِينَ نَسُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَصَصِهِمْ قَدْ ضَلَّ سَعْيُهُمْ وَكَانُوا۟ لَا يَفْقَهُونَ إِعْلَمُوا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ قَوْمَ دَيْنٍ لَا لَصَحُ الْآيَاتِ لَعَنَكُنْ تَحْسِمُونَ إِلَّا الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَعَاقَبُ اللَّهُ الْمُفْتَرِينَ وَضَرَبَ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَلِيم والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم المصدقون والشهداء عند ربهم لهم الاجر ونورهم فالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتنازعكم في الخير وفساد وتفاخر بينكم وتكاتر في الأموال والأولاد كمثل غيث أحجب الكفار نباتهم ثم يهيج فتراهم صرا ثم يكون حقاما فَفي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ هَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ فَسَابِقُوا مغفرة من ربهم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله نذره الرب العظيم ما اوصانا من مصيل في الارض ولا في افقكم الا في كتاب من قبل ان نراها إن ذلك على الله يسير لكي لا تشرعوا على ما فاحتكم ولا تسرحوا بما أثقم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يغفلون ويصرون لا شب البصر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد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 فَرَضَاهُ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ النُّوحَ وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّجُومَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّورَ وَالْهِدَاهَ مِنْهُمْ مُهْتَدِينَ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأسة ورحمة ورهبانية من تبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء ربوان الله فما رعاوها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 يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمسون به ويغفر لكم والله رفور رحيم لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يخبرون على شيء من فضل الله وأما الفضل بيب الله يؤتيه من يشاء والله من الفضل العظيم